بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا المؤذن لحظه فبقدر ما يسمع له وأن رفع صوته فهو أقض وسل كومه صيدا أي رفع صوت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مغيبه رضي الله تعالى عنه ألخذ على بلاده فإنه أنزى صوتا من. ولانه ابلغ بالاعدام امين لانه مؤتمر على الاوقات ولحديث النبي صلى على الله عليه واله وسلم يملك ملاء للناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنين رواه البخاري بن طريق يحيى بن عبد الحميد وبه كمان عارفا الوقت ليتمكن من الاذان في اوله ويؤمن عن صفوه متفقرا في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا يؤذن الا متوضا روابا السرمي والبينقين مفتوعا وهو موقوفا وهو أضح قائما فيهما أي الأذان والإقامة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاد رضي الله تعالى عنه قمت اذن وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجنون قياما وقالت منهم بذ أجنعكم ونحفظ عنه أذن من السنة في أنه مؤذن قائمنا فإن أن يؤذن قائما فإن أذن قائما لعزن الضفافة قال الحكم العزيز ورعيز أبا زيزي للشاهد ورسول الله ورسول الله عليك وآله وسلم يؤذن قائما وكان أخي يجبه أصيب السيفة لي الله وواغ ويجوز على براحل قال ابن المنبس ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤذن على البعيد فيذن فيقيد ذكره بالشرف في لكن لا يكره اذان المحبس نص عليه لانه لا يزيد على القراءه بل اقامته للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء قال ما انت اؤذن على غير وضوء ولا يقيم الا على وضوء ويسمى الاذان اول الوقت لما روي ان بلال كان يؤذن في اول الوقت لا يقوم وربما اخطر الاقامه شيئا رواه مسلم والتوسل فيه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لديار رضي الله تعالى عنه اذا اذنت تتوكل واذا اقمت تحزق قواه ابو داود وان يكون من علو قال في الشخص لا نعلم خلافا في استحبابه لانه اغلغ في الاعلان وروي ان بلاله رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح امراه من يد النجار بيتها من اطول بيت حول المسجد قواه ابو داود هذه من شروط الاذان ان يكون صيتا يختار ارفع صوتا اذا كان هناك اثنان او اكثر نظرنا ايهما ارفع صوتا فاختير للأذان. عبد الله بن زيد هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان في المنام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤية حق فألقه على بلال فانه ارفع منك صوته او اندى صوتا منك يعني ابلغ وارفع ولانه ابلغ في الاعلام فيختار رفيع الصوت حتى يبلغ صوته الى اطراف الولاد فهو المقصود الصوت هو المقصود المقصود بالاذان هو رفع هذا الصوت يشترط أيضا ان يكون امينا وذلك لانه مؤتمن على الاوقات جاء هذا الحديث ومنع الناس على صلاتهم وسخولهم المؤذنون هذا الحديث رواه البياتي من طريق يحيى بن عبد سميديو فيه كلام لفى يكون الحديث بإضافة ولكن الحديث الأول الذي أسمى اليه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن لفى المؤذن مؤتمن على الأوقات بحيث ان الناس يصلون الى سمع عذانا فإذا لم يكن امينا فانه قد يقدم قد يعاقصر وكذلك معتمنا على الافطار والسحور اذا لم يكن معتمنا فقد يعزن قبل, قبل الافطار وقد يعزن قبل السحور او بعده فلا بد ان يكون معتمنا اشترط أيضا يكون عالما بالعوقات عالما بالمواقيت الذي يتمكن من الاذان في أوله ويؤمن خطأه لأن الأفضل أن يؤذن أول ما يدخل الوقت وكانوا يعرفون العوقات بالشمس نهارا. بظل الشمس الظل الزوال إذا دخل الوقت امتدى الظل في الزيادة وكذلك أيضا في الليل يعرفونه بغروب الشمس وغروب الشفاء وطلع الصبح فيعرفون في ذلك بيادين علمات مع تكررها وهي هذه عزمنا يبنون على هذه الساعات التي تأثرت وكذرت كانت موجودة قليل قديما ولكنها ليست قديمة هي ليست كثيرة يعني إذا ذكرها العلماء المتقدمون ذكرها الرازي وهو في القرن السادس والسابع ابن الخطيب الراجب أخو الدين ونقل كلامه ابن كثير في الكتابة هي تفسير واتبعه ماتت للشياطين لسورة البقرة هذه أسرت وصارت معروحة بالدقة وصارت أوقاته تعرف بالساعات اشترط أن يكون متطحرا ولعل هذا الشرط غير لازم جاء أبي هديث لا يؤذن إلى متوضع عن ابي هريره هكذا رأى التلمني والبيهقي ولكن رويا موقوفا وهو أصح الصحيح انه من جهاد ابي هريره لا مرفوع على تقديره انه وصل الى ابي فريرة ولعله من باب الافتشباء وذلك لان العزام قد يدخل بسرعة الامام المؤذن غافل. فلو اشتغل فيها فقد يفوت بعض الوقت وقد يصبح وهو عن جنوب فلو اشتغل بالاقتصال إذ خرج جزء من الوقت فلأجل ذلك الصحيح أنه يصح من المحدث ولو حدث أكبر يكون متطحرا فيهما اي في الأذان والإقامة ويتدلى بقوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء البلال اكون يقول اشترط ان يكون المؤذن قائما اي واقفا فيهما اي في الاذان والاقامه أجابي بهذا الحديث قم فأذن أمره لبلال وكان بلال جالس فأمره بأن يقوم أكان مؤذنون على عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون وهم قيام يقول ابن المنزل في كتاب نفسه الإجمع أجمع كل من نحفظ أنه من السنة أن يؤذن على علم أذن يعني واقفا فإن أذن قاعدا لعذنه فلا بأس وذلك لأن القصد هو أراف الصوت والتكلم به وقد يحصل من الإنسان القاعد قال الحسن العبدي رأيت ابا زايد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدة وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رواه الأهرة ألما قطعت رجله في سبيل الله أو عابت وكان يؤذن ألقى الأذان وهو جالس أكذلك أي أيضا يجوز على الظاحلة يعني على البعير يؤذن قبل أن ينزل أو قبل اي ينيخ يقول ابن المنزل أثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم هكذا ذكر هذا الأثر صاحب الشرح الكبير كأنه يكون نسائري فإذا دخل الوقت أرفع صوته بالاذان وهو على بعيدة على الظاحلة ثم بعد ذلك أناخها ونزل وأقام وصلوا وهكذا عرفت على السيارة لو وقفت السيارة فكان راكبا فوقها أفله أن يعزنوها أراتب ثم ينزل يقول لكن يكره أذان المحدث يكره أذان المخدس الذي عليه حدث سواء أكبر أو أصغر ويجزي مع ذلك لأن الاذان لا يزيد على القراءه والقارئ يقرأ وهو محدث الحفظ فإذا إجازة القراءة من الحفظ محدثا يعني الحديث الأصغر فكذلك كذل كعضاً كذلك إذا كذل كعضاً أما الإقامة إذا لا يقيم وهو محدث بل لا بد ان يكون متواضعا لانه بعد الاقامه يدخل في الصلاه فلا يفصل بين الصلاه والاقامه بالوضوء يكره ان يقيم وهو محدث لانه سيفصل بين الاقامه وبين الصلاه بالوضوء نقل عن مالك رحمه الله قال يؤذن على غير هوبو ولا يقيم إلا على هوبو الفرق بينهما أن الاذان بينه وبين الإقامة ربع ساعة أو ثلاث ساعة ففي إمكاني أي ذبو يترضى وما الإقامة وليس بينه وبين التكبيرة إلا دقيقة أو نصف دقيقة يقول سن الأذان في أول الوقت يعني يؤذن أول ما يدخل الوقت أول ما يطلع أول الفجر وأول جزء بعد الزوال يعني في أول الوقت يشرع الأذان في أوله إلا الظهر في شدة الحر إذا شرع الإبراد والعشاء إذا لم يشك عليهم واخروا إلى ثلث الليل وأما بقية الاوقات فانه يعزن أول الوقت أروي أن بلادنا متى يعزن في أول الوقت لا يخدم وربما أخر الإقامة شيئا يفصل بين الأذان والإقامة كان صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله وصاحب الحاجة من حاجته يعني حاجه التخلي وقد جرت في هذه الأذمنة كما هو معروف أن للمغرب بين المغرب وبين الإقامة والأذان عشر دقائق، وأن الظهر والعصر والإشاء فبقدر ثلث ساعة عشرين دقيقة أو خمس عشر وأن الفجر الناس بحاجة لا يتأخر لهم فجعل الآن خمس عشر دقيقة هكذا يقول والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أزنت فترسل وإذا أقمت فاهدر رواه أبو داود رواه أبو داود وسكت عنه ما يدل على أنه عنده صالح وإن كان بعض المتأخرين قد ضعفه ولكن الصحيح أنه يعمل به ومعنى الترسل عدم الاسراع يشرع في الأذان ان يرفع صوته وأن يمده يمد الصوت بهروف المد بقدر ما يقدر عليه فيمد في الله يعني لانها من حروف المجد ولو كان مدا طبيعيا ويمد في لا اله الا الله فيها ايضا مجد منفصل لا اله الا الله يعني يمدها بقدر ما يستطيع كذلك ابي ان محمدا رسول الله يمد حروف الله كذلك الصلاة الهلاح اعروه مد يمدها وعاكذا فيبالغ في المد لأجل أن تطول مدة الالقاء وبهذا دليل على أنه يقف بعد كل جملة جمل الأذان خمس عشرة أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيالات هذه إثنى عشر وتكبرتان وتهليله هذه خمس عشرة جملة فيقف بعد كل جملة إذا مد صوته بالتكبيرة الأولى وقف وقفها ليتنفس ثم جاء بالتكبيرة الثانية ومدها ثم وقف بعدها عن التنفس ثم جاء بالثانيه ومدها ثم وقف بعدها ثم جاء بالرابعه ووقف بعدها ثم الشهاده الاولى يقف بعدها ثم الشهاده الثانيه ثم شهاده أن محمد رسول الله يقف بعد الاولى ثم بعد الثانيه ثم يقف بعد كل واحده من الحيالات الاربعه ثم يقف أيضا بعدما كل واحدة من التكفيرتين الاخيرتين حتى تكون جمل الأذان ممتدة كنا أن نقدر أذان ابن ماجد رحمه الله نهو سبع دقائق إلى تسع دقائق أذان الفجر وأكثر ما كان يؤذن يمد ثم يقف بعد كل جملة وذلك لأجل أن تطول مدة الإلقاء ولأجل أن يتهكك كون الأذان خمس عشر هذا هو الأصل أنه يقف بعد كل جملة من خمسة عشر أكذى ثم عرفنا الاجتهاد في ذلك الذين الذين يجمعون التكويرتين يصبح الأذان عندهم إثنى عشر جملة لأنهم يجعلون التكويرات جملتين والحياء على الجملتين والحياء الثانية جملتين. ما هذا الأولى جملتين ما هذا الثانية جملتين هذه عشر ثم يجعلنا التكويرتين جملة والتعليل جملة يكون الأذان عندهم اثنى عشر جملة إذا يكون الأذان خمس عشر كما ذكروا أن الجمل هو خمس عشرة جملة كذلك لقد أنصحنا بعضهم وأورد حديث عمر الذي في مسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر وظنوا انه صلى الله عليه وسلم سرد التكفيرتين ولم يقف بينهما هكذا ورأيت هذا الحديث هذا قد افتدل به المبارك فوري الهندي اشاره سنن الترمي اتفت الاهودي وهو من المتاخرين وكانه ادرك بعض المؤذنين الذين يجمعون بين التكبيرتين فرأى انه يجمع بينهما كذلك ايضا لقد ذهب الى الجمع بين التكبيرتين الشافعيه وان لم ينقل ذلك صريحا عن الشافعي ولكن ذكروا ذلك في كتبهم ومنهم النووي الذي شرح صحيح مسلم وإنه استدل أيضا بهذا الحديث على جمع التكبيرتين وجعله مبرغا لكوني يأتي بالتكبرتين في نفس واحد ونحن نقول أولاً ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم هل تأقنتم انه ما سكت بين التكبيرتين هل قال الله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ما سمعتمه وإنما رأيتمه مكتوبة يمكن أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أي سكت بينهما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن وإنما كان يعلمهم كيف يتابعون الإمام يعلمهم كيف يتابعون المؤذن يقول إذا أذن المؤذن فكبر فتابعوا التكبير وإذا تشهد فتابعوا بالشهادات وإذا حي فقولوا له ولك وتعالى بالله فهو يعلمهم كيفية مجابهة المؤذن إلا أنه يعلمهم كيفية إلا أنه يعلمهم الأذان إلا كيف تجيبون المؤذن إذا سمعتم تكملوا كبروا إذا سمعتم تشهدوا تشهدوا إذا سمعتم الشيء الا فقولوا لا أولو الا إلا بالله هكذا هذا هو الصحيح أنه ما كان يعلمهم الأذى إنما يعلمهم كيف متابعات المؤذنين أن يتابعه بعد كل تكبيره وهكذا ثم يمكن من مئه سنه او أمئة مئات السنين المؤذنون في الحرمين على المذهب الشافعي فصاروا يجمعون بين التكبيرتين يجعلون الاربعه في جمله في جملتين والتكبيرات الاخيره في جمله كما هو معروف وكما يسمع في الاذاعات فكان الذين يتوافدون من البلاد البعيده يسمعونهم ويقولون هؤلاء معزنو الحضمين فلا بد انهم يكونون على صواب اما معزنو القرى فانهم عاده يمدون الاذان ويقفون على كل تكبيره ولا يزالون على ذلك ابن ماجد رحمه الله وكذلك ابنه لا يزال على أنه يقف بعد كل تكبيره الناس الآن يسمعون أذان الحرمين وفيه هذا الجمع للتكبيرات فيعتقدون أن هذا هو الأذان المعترف به. وأنه الاذان الفاضل الذي يقلد فصار الناس الأكثر منهم على جمع أدن التكبيرتين نقول علينا أن ننبه المؤذنين في ان يمدوا التكبيرات وفي ان يقفوا بعد كل تكبيره حتى يتحققه رفع الصوت وطولت أطول مده مدة الإلقاء وهتى يتحقق متابعة المؤذن متابعته أنه كل من من التخبيره تجيبه أنت وأيضا شرع للمؤذن نفسه أن يسكت ثم يجيب نفسه إذا قال الله أكبر أسكت عنيهة وقال الله أكبر سرا وعكد بعد كل تكبيره وإذا أتى بشهادة أمد صوته أسكت بعدها عنيهة وتشهد وإذا أتى بكل واحدة من الحيالات أسكت بعدها وحوقا وعكد إلى ان يتم اذانه ليحصل على الاذان وعلى مجاوبه المؤذن بما في ذلك هذه الحيله هكذا السبب في انتشار الجمع بين التكبيرات التقليد المؤذني الحرام وقد نبه بابهم ولكنهم يقولون هذا مذهبنا هذا مذهب الشافعية أهلنا قلت ذلك عن الشافعي نفسه إن مستحسنه بعد أتباع الشافعية من المتقدمين وتورث ذلك أما بقية المذاهب المالكية والحنابلة فإنهم يقولون إنه يترسم لكن صاحب هذا الكتاب ذكر أنه يترسل فيه يعني يتأنى فيه ولا, يتعجل ولا يستعجل ولا يسرد أما الإقامة فإنه يحضرها الحجر الاسراع فيها يقول يقول هو أن يكون على علو يعني أن يؤذن على مكان مرتفع هكذا بالشرح الكبير يقول لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه ابلغه في الإعلام روية أن ان أن كان يؤذن على سطح مرأة من النجار من بيت آمن أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود كانوا يبنون في المساجد منارات هذه المنارة ترتفع أنه فوق البيوت خمسة أمتار أو أربعة أرفعة من البيوت المعتادة هذا يصعد المؤذنون على هذه المنارة ثم بعد ذلك يلقون هذا الأذان ويسمعون الناس الذي في أطراف البلاد، ولم يزالوا على ذلك يفير في الصوت بالأذان على هذا المكان المرتفع وجاء في هذه الازمنه هذه المكبرات هذا المترفون الذي يلسقط الصوت ثم يدفعه ويوصله إلى الأماكن البعيدة أبلغ من الصوت الذي على المنارة فلذلك يكتفى المؤذنون بالأذان أمام هذه اللقطة ولو لم يكن على علو حيث أنهم يجعلوا في أعلى المنارات الموجودة الآن أو في أطراف المسجد هذه المكبرات التي تدبع الصوت تلتقطها اللاقطة ثم تدبعه تلك المكبرات إلى أن يصل إلى مكان بعيد أجعت بعد ذلك وكثرت هذه المكبرات صار الناس في كل مسجد مكبر يؤذن به ذلك المؤذن ويكتفي أن يصعد أن يصعد على مكان مرتفع فإذا يتيسر هذا المكبر لم يكن هناك حاجه الى أن يصعد على سطح بخلاف الزمان الأول اذا انبسطت الى اي يرفع صوت او علامه عن مرتفع قال رحمه الله رافعا وجهه جاء الى ثبابتيه في اذني لقول ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه ان بلالا وضع اصبعيه في اذني رواه الامام احمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند اهل العلم وعن سعد القرضي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل اصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه. مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الاذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه رأيت بلالا رضي الله تعالى عنه يؤذن فجعلت أتتبع هنا هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه ولا يذيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور وان يقول بعد حيعلت اذان الفجر الصلاه خير من النوم مرتين ويسمى التثويب لقول بلال رضي الله تعالى عنه امرا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء رواه ابن ماجه ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعه البدعة ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء وهو قول الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل لقول جابر رضي الله, لقول جابر رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الخندق إن المشركين, شغلوا الرسول ان المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلايا فاذن ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصل العصر ثم اقام فصل المغرب ثم اقام فصل العشاء رواه الاسرم فهذه أيضا من استكملت ما يتعلق بالعزام. يقول أن يرفع وجهه إذا أذى فانه يرفع وجهه. كان المؤذنون يصعدون على المنارات. والمنارات قد تكون مشرفة على بعض المنازل. وإذا خفض وجهه فقد يطلع على بعض أهل المنازل الذين أمامه والذين عن جانبه فربما رأى عورة أمرأة أرأى شيئا يخفيه أهل المنزل فسرع أنه يرفع بصره إلى السماء ويرفع وجهه هكذا هذه من الحكمه كذلك ايضا يجعل سبابتانه في اذنيه السبابة هي الاصبع الذي يلي الابهام يعني وتسمى المسبها لانه يشعر بها للتسبيح فيجعلها في اذنيه يقول ابو جحيفة إن بالله لنضع يصبعي في اذنيه روى ذلك أبو جحيفة وهب من السواعي أدان فيلال كان في مكة أبي حجه الوداع أنه جعل أصبعه في أذنه ليكون أرفع الصوت لأنه إذا رفع الصوت فقد يخرج الصوت من أذنه فإذا أسدهما بالأصبع لم يحس بذلك هكذا رأى الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم كذلك حديث سعد القرر هذا ممن اروع الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلا ما يجعل اصبعي باذنيه فقال إنه أرفع لصوتك هكذا فهذا أرفع الصوت واولى بأن إلا يكون بأن يرفع يخرج الصوت من الأذن نصبته أيضا يستقبل الكبلة هكذا كان معذن عند النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل احدهم الكبلة اجمع اهل العلم ان من السنه ان يستقبل القبله بالاذى هكذا نكل ابن المنزل كتاب الاجماع من يا ايضا ان يلتفت يمينا وشمالا في الحيله الاولى يلتفت يمينا احيي على الصلاه مرتين يمينا في الحيله الثانيه يلتفت شمالا في حي على الفلاح ذكر أبو جحيفة يقول رأيت بلا مؤذن وجان فأتتبع فهو هاهنا وهاهنا يقول يمنا الشمال حي على الصلاة حي على الفلاح والحكمة أن يسمع من إلى جانبه أن يسمع المؤذن من على الشمال ومن على اليمين هكذا اذكروا ففي هذه العزمنة المؤذن الأذن أمام اللاقطة وهذه اللاقطة تتلقى الصوت إذا كان مقابلا لها ومعلومون أنه إذا انتفى تضع في الصوت لأنه يضعف الالتقاط فنرى الفعل هذا أنه لا يلتفت الحكمة بالانتفات أنه عندها للصوت والآن الانتفات يصير أضعف للصوت فيستقبل اللاقطة في جميع الباب الأذى هذا هو الصحيح ولا يزيل قدمه اذا التفت فإن القدمين باقيان على الارض لا يفزيلهم ولا يهدخوا مع موضعهما وانما الذي يلتفت عنقه يلوي عنقه يلوي ركبته ها هنا وها هنا وقدمه بموضعهما هكذا سواء كان في مناره او غايدها سواء كان على سطح او على الارض لا يزيل قدميه يقول ما لم يكن ما لم يكن بما نراه ليس انه لا يزيل قدميه سواء بما نراه غيرها يسمى ان يقول بعد هيعلة أذان الفجر بعد هيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى هذا التثويب التثويب هو يقول الصلاة خير من النوم روي عن بلان قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان به في الفجر ونهني ان اثوب في العشاء. رواه ابن ماجه وفي بعض الروايات أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاذان ليوقظه فقيل له انه نائم فرفع الصوت وكان الصلاه خير من النوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفها إلى الأذان في صلاة الفجر فأصبح ذلك سنة في أذان الفجر هذا هو الأصل الأذان الذي عند الصبح لبعض المأذنين يجعلونه في اذان آخر الليل ويستدلون بانه يخيل او يثوب في الاذان الاول لصلاه الفجر سمعوا كلمه الاذان الاول فقالوا الاذان الذي هو اخر الليل فصاروا يختارون ذلك يذكر ذلك كلمه في الاذان الاول في سبل السلام وفي مجموعة الرسائل ونهوها أن التثويب في الأذان الأول ما المراد بالأذان الأول الأذان الذي عند الصبح وما المراد بالأذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة الإقامة تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم أبعنا كل أذانين صلاة، فلذلك يؤذن يأذن الفجر الاذان الذي عند عند طلوع الفجر ويصوت، وأما اذان آخر الليل فقد ترده عندنا أنه كان في رمضان. في رمضان كان يؤذن معزنان بلا ان يؤذن للسحور وابن من مكتوم يؤذن للامساك واما في غير رمضان فلم يكن هناك دليل على انه يؤذن إلا ان بعض المؤذنين يؤذنون اخر الليل دائما يقولون ننبه الناس أن يقوموا آخر الليل ألو الصلاة وللأتر ونحو ذلك ولكن هذا اي تهاد منهم ولكن التثويب في الأداني الذي عند طلوع الفجر هو الذي يقول فيه الصلاة خير من النوم هكذا أجع هذا الحديث أن أثوب في الفجر ونعني أن أثوب في العشاء يقول دخل ابن عمر مسجد لصلي فيه فسمع رجل أن يثوب في اذان الظهر أذن للظهر وقال أصلاة خير من النوع فخرج فقال أخرجتني البدعة يعني لأن أضعف بالأذان ما ليس منه يكره بين الاذان والإقامة يعني ان مثلا بعد الأذان لا يشرع ان يكون الصلاه غير من النوم اي يكره ذلك وكره ايضا النداء بالصلاه بعد الاذان هذا من باب انه ليس بمعروف وذلك ان بعض المؤذنين اذا انتهى من اذان الفجر يمشي في الطرق وينادي ويرفع صوت الصلاه الصلاه اجتهادا منه كان الاولى ان يترك الابواب يترك باب هذا او يضرب جرسا عنه انه ذلك فأما رفع الصوت أن الصلاة الصلاة فلم يكن هذا معروفا وهكذا نداء الامراء ابتدع أيضا في القرون المتقدمة أنهم ينادون الأمير. الصلاة يا أمير المؤمنين هذا أيضا لا دليل عليه كذلك. واصل الاذان بعده بذكر اي انه بدعه ذكره في شرح العمده المعذنين في نفس الاذان اذا انتهى أرفع صوته بذكر ولو انه مشروع ولو ان يقول اللهم رب هذه التامة التامه برفع الصوت او يقول رضيت بالله ربنا بالاسلام دين برفع الصوت عباد الاذان مباشره هكذا ذكر انه بدعه قاله ابن تيميه في شرف العمده يسال ان يتولى الاذان والاقامه واحد وذلك لأنهما عباده واحده فيتولاهما واحد ذكر ان رجلا من بني صدا يقال له زياد الصداء حضرت الصلاة وتأخر بلال فأذن زياد هذا ولما جاء وقت الإقامة أراد بلال أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم في أتولى الأذان واحد ومع ذلك إلى أقام غيره جاهز هكذا الدليل ذلك عبد الله ابن زيد الذي رأى الأذان علم أنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ألقه على ملال ثم قال أنا كنت أحق أن أتوالى ل أن رأي رأيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم أنت يعني ملال أذن و ابن زيد هو الذي أقام هذا الأعلى إنه يجوز ولكن الافضل ان يعمل بهذا الحديث من اذن فهو يقي من جمع او قضى فوائد اذن للأولى اذانا واحده واكان لكل صلاه المسافرون اذا جمع الظهرين او الاشياءين اكتفوا بأذان واحد وإقامة لكل صلاة يقول جابر أبي هديثي الطغير عند مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر أبي عرفة أبي أذان وإقامتين وذلك لأنه لما زارت الشمس خطبهم خطبة طويلة ثم بعد ذلك امر بلالا فأذن وقت صلاه الظهر فصلى الظهر ركعتين وكان يوم جمعه لكنه جعلها ظهرا ثم أمره فاكان وصلى العصر ركعتين وهذا جمع تقديم فاكتفى بأذان واحد واقام لكل صلاة وهكذا ايضا في لما دفعوا من عرفة إلى مزدلفه الطريق استغرق نحو ساعتين من عرفة إلى مزدلفه ولما وصل عمرهم في أناخر وحلف أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام في المغرب ثم اقام صلى العشاء هكذا اقامة لكل صلاة واذان واحد كذلك في الخندق في غزوة الاحزاء ذكر ان المشركين يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر القتال ولم يتورغوا للصلاه حتى فاتتهم أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات أذهب وقت من الليل أذهب من الليل ما شاء لما أنهم هدأوا أمر بلالا فأذان أذانا واحدا ثم أقام وصل الظهر ثم أقام وصل العصر ثم أقام وصل المغرب ثم اكرمها وصلى العشاء فاربع وعثمان لأربع اربع صلوات واذان واحد حين اكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد